وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 كُمُ الْوَاشِيَاتِ أَن تُنْذِرُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَافُونَ وَالْيَشْحُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يُغْنِيَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَافِرُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المحصرات الغافلات المؤمنات يعرن في الدنيا والاخره يعرن في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انحناتهم وايديهم واورجلهم بما كانوا يعملون يَقومُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْدِيمِ الْغَبِيضَاتُ لِلْغَبِيثِينَ وَالْغَبِيثُونَ لِلْغَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ يَذَرُقُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ إِنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عَلَنًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ